أقول على أشداد الطيب يا بنت الأجوات وخلي علوم الليل لم الليل تصدري مثل تسقلط على أشداد ونشهد ان تسوين بعض الرجاجين يا بنت صلينا على أمة الضاد للدورين الحيل معاد بحيل حكامنا ما مثلهم ذخر وسنادهم سترنا لاجل حكي والتعاليم حكامنا ما مثلهم ذخر وسناد هم سترنا لاجل حكي والتعاليل وبشار ذيل الكلب ضحى بالأولاد ولظنتي سيف العرب يقطع الذيل قالت عرب وين العرب وين الأمجاد حن العرب حن أهل السيف والخيل حن العلوم قال لي على روس الاشهاد حنا الفعوله المكفيات المقابيل حنا سهوم الموت سادات وسيادنا نطم سوات السيل ونعدل الميل وحنا وحنا والسواليف تنعاد ولا عاد شفنا للسوالف محاصيل اسمع سوالفنا وتاريخ الاجداد وبديت اشكنها مثل كذبه ابريل اسمع سوالفنا وتاريخ الاجداد وبديت اشكنها مثل كذبه ابريل خواتنا بالشام تان خايا لجواد وحن نجاوبها بصوت المواويل لا صار سيف الحق مستور بغمات حرام والله انت سمى رجاجيل لا صار سيف الحق مستور بغمات حرام والله انت سمى رجاجيل أما نجي بالعز والعز بجهاد ولا بلاش من الشوارب مفاتيل بكرة وش تجاوب طفل جاك نشاد ينشدك وش سويت يوم البهاذيل علما يشابه ثوب من حدة احداث يطبع مثل ما يطبع الكحل بالميل يالله بريحهم صرصر مثل العاد ولا عساهم للطيورة لبابيل ويالله أنت اللي لهم خير مرصاد ويا خالق الكوثر ويا خالق الويل اخسف بهم خسف يبرد للاكباد شي يسولف فيه جيل ورا جيل ويالله يمثبت لنا الأرض موتاد أنك تثبتنا بيوم التهاويل مسكين يا من ذاك جودك ولا جاد وانت الذي من تولج الصبح في الليل